الله رحمن رحيم رحيم رحيم رحيم رحيم رحيم وذكر فإن الذكر منك أمنين فذكر الله العظيم فذكر من قال من في الموت من قبل العذاب سيرجل الناس ولا يضيعنا جل الامر جهدي فالله يقرأ جدارا يشاركه ويقرأ الله عبدالقلقه خاسم فلا تذكرت يوما انت كدركه يوم الهداء شديدا جدش يلداتي فأيما بانك في القدر وقد هطت الطراب بأيديهم وفي ويما يبعثنا والعرض هائدة والشمس محركة من الرأس يسر كل مريم من أمري فرطة أذكرت هذا اليوم أن قلت لازي فيرسم الله ملائكة منادية هيتعالوا إلى بشر وإناس هيتعالوا إلى صوز هيا تعالى يا رب المدعم الكافي اين الذين على الرحمن لا يجرهم الذين على الرحمن لا يجرهم مور طراح الان العافين عن الناس اهدنا يا سيدنا النبي سيدنا الله عليه وسلم ما جاء من كتاب ليس كان له به في حجره 10 امثالها ما نقول ا ميم حرف ولكن ا فين حرف هل هي من حرف يا حبيبي رسول الله هذا اتمنى على المسان حضراتكم سابلة الخارج الشيخ طاهم نعمالي سأولي ان يؤسلقها ولنا ولكم خطة الانسماع فلي اتفق المشهورة Vielen <laughs> Dank. قال يا دوقي لا عبرك ولا تثقوني قوم مفاجتهم لا يبسهم السرور ولا هم يحزنون الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله عم الشخطة. decir يدنا الله سبحانه الله الله الله الله الله الله طايب تعليك والله مولانا ربنا الله ثم <تصفيق> تيلوك <تصفيق> ليك شايف عليك لك سيد ما اخبار الوضع تعالی قسمت الله salut يل المدخول ابع يا من ما خالتينا فيا فديت عليك شكر الله take a seat اكبر <تصفيق> عسل يا باشا والله هم مصلح عن النبي. accordinglyly I fail I إلى المصير وقيل الحمد لله. صلح الله العظيم. مال الثاني كثي. يارسالة من ثلاثة أص. و على القارئ تجل. السامع قد أحببنا ما قبلك واحد راح نرسل راح أخبر الله من أخبره سامع كان على حياة كل ما أحببنا من مال وإذلال خشينا هدي الله والذي تلا على مكان خبرته ثادرة القار الشيخ تهنى ثاني زعيم جدا العادي الخالد لمحافظه كريتيهو حضرات السيد قد الله العزاء يا الله سعاده هل معنا اي زعيم اخر لاخو المحليه اخو صالح